إن الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازم هريرا أذانيات عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذنيلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكوابا كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يُسقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خفر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا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 och från natten, så sjuder han och sibber natten länge. Det är de som älskar att vara i وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبذيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله وما تشاءون إلا أي يشاء الله إن الله كان عليم حكيم يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء مَحَمَّتَهُ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا